تأقِلُ نحن نقصُ عليك أحسن القصص بما أُوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويمتم نعمته عليك وعلى آل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 119. إذ قالوا ليوسف وأخوه أعب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين أقتلوا 118. فأو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا 114. وألقوه في غيابة الجب 115. في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلي قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن ألا يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غذين أو ويلعب وإن له لعافون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونعن عصبة إنا إذا لخاترون أَلَمَّاذَابُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَنَّ عَيْنًا إِلَيْنَا لَكُنَّ بِأَنَّهُ بِأَمْرِنَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءَ أباهم عشاء أن يبكوا قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياوة فأرسلوا واردهم فأدلى ذا قال يا بشرى هذا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 119. ولقد همت به 110. وهم بها لولا أن رأى ربه كذلك لنصرف السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب وقدت قميصه من دبره وألف يا سيد هذا الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهل سوء 111. إلا أن يسجن أو عذاب أليم 112. قال هي عن نفسي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 أَنْ هَا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِك إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متن تك وَآتَت وأتت كل واعدة منهم سكينا وأتت كل واعدة منهم سكينا وقالت خوج فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰبَ بَشَرًا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰبَ بَشَرًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ قالت فذلكن الذي لُمْتني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا إن لم يفعل ما آمنه ليسجنا ولا يكون من الصاغرين على رب السجن أعب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهدين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 ودخل مع غسجن فتيان قال اعدوه ما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه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 وَاتَّبَعْتُ مِنْ لَتَأْبَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نشرك بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلك مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَنَا ناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاعب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواعد القهاب ما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 أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتياد وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكروني عند ربك فأنساه الشيطان وذكر ربه فأنساه الشيطان وذكر ربه فلبث في السجن بالضعة وقال الملك اني ارى سبع بقرات سماني قلهم سبع عجاف يا قلهم سبع عجاف وسبع بلاه يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أعلام وما نحن بتأويل الأعلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وذك ربع د أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا لو تفأي يغصد ق أفنى في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سن قلات خضر وأخرى بسات وأخرى بسات اللعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قال ما أَخَفُ بُكُنَّا إِذْ رَأَوْا يُوسُفَ عن نَفْسَهُ قُلْنَا عَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ تِمْرَاءُ اللَّذِي الآن الْآنَ حَصَفَ صَلْحُ أَنَرَاوَدْتُهُ أَن وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَن أخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما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 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها عيت يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجور الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون و جاء إخوة يوسف ففذقنه عليه فارفأهم وهم له منكرون. ولم ما جهزتم بجاهزين؟ قال توني بأكلكم من آبِيك ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني لكم عندي ولا تقرضون قالوا سنراوذ عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتن يجعلوا بضاعتهم في رعالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يودعون، فلما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبانا من الكيل فأرسل معنا أخانا، فأرسل معنا أخانا فَوَإِنَّهُ لَهُ لعافرون. قَال هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلَ ۗ خَيْرٌ حَافِظًا وهو أرحم الراحمين ولما فتعوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفر أخانا ونزداد كيل بعين ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يعاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول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 وَلَمَّا دَقَنُوا عَلَى يُوسُفَ أَو إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَحْزَنْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَاهَذُهُمْ بِجَهَازٍ جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَنْ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 قال معاه الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون فلما استيأتوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تحلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف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 أل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عَسَى الله أَن يَأْتِيَنِي بِهِم جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا لَأَسَفًا عَلَى يُوسُفَ وبيضت عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَتَّقُونَ سُفَهَاءَ تَكُونُوا عَرَضًا أَوْ تَكُونَا مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَأَذْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يا بني يذهبوا فتعسسوا من يوسف وأخيه ولا فيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فَلَمَّا بَقُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم به نُفَا وَأَخِي إِذْ أَنْتُم جَائِدُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي هَدَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تَلَّى إِلَّا قَدْ أَتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فأرقوه على وجه أبي في أعطوني بأهلكم أجمعين، وذمما فصلت العيو قال أبو أم إني لا أجدري أيوسف لولا أن تفنذون، قالوا تالله إن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 هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله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 الله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون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 ولدار الآخرة خير للذين تتقون أ فلا تعقلون حتى إذا استأثر الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فَمَن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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمن